اهل صحابتي الكرام وادي بيتي العظام المستفيد من الشرف والبعد الكرام ما مع التفسير موضوعنا على نعم التأخير. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى مستقيم وإن بِاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِتْنَهُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا س مبي الذي كط المك كون المنسك الذي تجلى عنه الشرع العظيم وكشف الله عز وجل اهوى الذبائح القرابين التي تقرب بها لله في اولاد قال يقول لجلد جعلنا من سكنون الناسك فلا ينازعنا كافرا ولا في الامر وهي ان صم امم يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم مجادله وهذه المجادله على مسألة الذبائح يقولون انتم لا تاكلون ما قتلتم وما قتل الله على لا تاكلون فكان يجادلون بصومه ولحد انهم في ادعاله وفيهم تذبذب لكنهم كما قلنا يجحدون بآيات الله دون فعل عليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله تعالى فلن ندع عن الادرياء ان لا تضيع الفرصه في الجدال فمن يجادلون بالباطل ولا يجدرون في الحق قال وَادْعُوْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى أُّذًا مُسْتَلِى أَرْضِي وَادْعُوْ إِلَى رَبِّكَ وَهَلِ ما يتمثل به الإنسان قلنا لأعظم مضيفة رضاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الله جل في أوله والدعوة إلى الله لا تحتاج لأمرين جليلين ملمين الأم الأول هو العلم والأصير فعلا لا تكون دعوة حق ولا تقوم هذه الدعوة إلا على علم ما أصير فقال الله تعالى قال جل, جل في أولاك هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا أما اتبعني ولذلك فإن النبي قال نظر الله ربما سمع مقالته فوعاها فأدها فما سمعه وقال وليغ عني ولو آية فلابد أن يكون لك علم مما يدعو إليه المرض والضابط الثاني أن يكون أخلاص الرجل الكريم وكل عمل لم يكن فيه الله صحيح لن ولا يقوم ولا تقوم له قائما قال الله تعالى فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك على هردن مستقيم وادعو إلى ربك يعني عليك أن تدعو إلى الله ذلك ولا تدعو لنفسك ولا تدعو إلى الله ذلك وادعو إلى ربك ونسبه هنا نضيف أرغبية له لأن المقام مقام الدعوة إلى الله ذلك ولا, ولا الثواب أو العقاب وهذا كله من لوازن الرموية ردع إلى ربك إنك على هدن مستقيم يعني ندعو وأنت أحق من تدعو لأنك على هدن مستقيم لأنك على شرع قوي لأنك على الشرع القوي وأن الله دعاء جل فعلات جعل لك الطريق المستقيم المستنير الذي تدعو الناس إليه إنك على هدن مستقيم انك على هدن ربك جلا فعلات بالآيات التي أرسلها الله جل فعلات رضيطة لك سوى الآيات المكلوة وال�يات المشاهدة فهذه تبين وتصدق أنك على جدن مستقيم وأنك تدعو الناس على جدن مستقيم وادعو إلى ربك إنك على جدن مستقيم هذا أيضا من الظاهي جل في علاه تصديقا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا انما يعلمه بشر فالله جل في علاه أراد أن يؤد عليه في هذا الباب إنه على الجدن مستقيم بأنه قد أتاه الله جل في علاه الشرع القريب ودعاهم إليه إنك على هنا المستقيم وإجا دوك فقول الله علم بما تعمل وإنج دوك فقول الله أعلم بما تعمل. وإن فقول فقول الله أعلم أعلم بما تعمل إن خاص ممكات سعمل الدبيع فقول المخصمة كان قولنا كيف تقولنا ما قتلتم ثملة تقولنا ما قط وض كل علىلى مجدة محصوممة قال قال وإنج دوك فقول, فقول فقول الله فقول, الله أعلم, بما بما وإن فقول الله أعلم بما تعمل. وإجا دوك فقول الله علم بما تعملون المجادلة كما قلنا بالباطل فتظهر المجادلة بالباطل بأنها زيف وزور وأنها تصر إلى المنكة لذلك نهى عنها, نهى عنها الله رب العالى ونهى على النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عنه سلام عن المرأة قال وإن فقل الله أعلم بما, بما تعملون فالله أعلم بما تجيبون والله أعلم بما تنكرون والله أعلم بما, بما تكيدون وهذا أيضا في نوع تهديد هذه فيها أمرها من الأمر الأول فيها بشارة الإيمان وأن الله يعلم مكائد هؤلاء ويعلم نافيه من مكر ودهاء وأن الله عزيز على يرد إليهم في نحرهم وأيضا فيه تهديد لهم يعني الله يعلم ما هم عليه وما يمكرون به وما يمكرون فيه الله أعلم بذلك وأن الله يعلم سيجاجيهم على ما يكدون ويمكرون أشد العذاب يوم القيام وإن جدلوك فقل الله أعلموا بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كانوا فيختلفون بعضهم البعض يا رب ان قول الله عز وجل الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كانوا فيختلفون منسوخه وانها نسخت بايه السيف الله عز وجل امره بالصرح الله سيحكم بينهم بينهم يوم القيامه وامره الله الرسولين بالصرح وان ينكف عنهم ويرض عنهم قال هذا كان في بادي الإسلام ثم نزلت آية السيف فنسخت كل هذه الآية والحق أن هذه الآية محكمة يعني هذه الآية ليست نتوخة بل محكمة وقد طاوع هذه الآية أيضا في المنافقين الذين يبتطلون الكفر وكأنهم أيضا يعني يبتطلون على الإسلام فعلى كل من قال بالنسخ قال موسيقى بآية السيف ومن قال أنها محكمة قال في هؤلاء أهل النفاق ما أموا للمسلم بقتلهم عندما جاء الرجل للمسلم وقال وتكلم وقال ان النبي صلى او الروايات اخرى بان قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال دعني اضرب عنق هذا المنافق قال ايت تصلي قال وكم المصنن يتكلم بملع ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرته أن اشق عن قلوب الناس امرته ان اشق عن عن قلوب الناس فاذا اهل اهل النفاق كانوا يعملون المكائدة لاجل الإسلام فكيف يكون اقاط فونه غر على قال الله يحكم بينكم يوم انتم فيما كنتم فيه تختلف فان الله يقاضعهم كما كانوا يضلون الايمان ويستهزئون به كما كانوا كما كانوا يمكرون الم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فوالا لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب ان ذلك على الله يا سيدي تعلم أن الله يعلم ما في السماء والارض انا الله جل جلاله يعلم ما في السماء وما في الارض ان الله جلاله واسع علمه كل شيء وان الله جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما لم كن لو كان كيف اذا سيكون احاط علمه بكل شيء سبحانه جل جلاله الم تعلم هذا الاستفان ودائما في هذا النوع من الاستفهام عين كثيرا قلنا هذا الاستفهام هذا الاستفهام استفهام تقريري ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك الله يس إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يس يعني ألم تعلم أن الله أعلم ما في السماء وما في الأرض ما من دابه ما من طائر يطير بجناحيه ما من شيء إلا ويعلمه الله تبارك وتعالى لا يعز عنه مقترضه في ولا في الأرض ألم تعلم يعني هون هذا فهم تقريري محمد ألم تعلم أن الله أعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب كل ما تفعلونه في كتاب كما قال الله جل جلاله شلون الكتاب وأتى من مشكم ما فيه يقولون يا وجدتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ولا يظلم ربك احدا وإن الله لما خلق السما قال لها كون فكانت قال له ما اكتب قال اكتب ما هو كان الى يوم القيامه اكتب ما هو كان الى يوم القيامه فقال الم تعرف ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير سبحانه جل في علا انما نقول نشهد اذا اردناه ان نقول لهم كن فيكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين له أن كل شيء قد كتبها الله في اللوح محفوظ ومن من شيء إلا هو مكتوب ما أصاب المسيبون في رد ولا في نفسكم إلا بكتاب من قبل أن براءها مما ذلك على الله هي في سبحانه جل جل في علاه ولملاه الذي خاص الخلفك ولمكونه وعلى كل شيء قريص وذذي على مكانه ما يكون وما لم يكن لو كان كيفا سيكون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه وأن الله جل في علاه قد فرغ من العباد كما بحديث عبد الله بن عمر بن صلى الله عليه وسلم بكتابيني بكتاب في يميني وكتاب في شمالي بأبي هو أمي ثم قال فرغ ربكم من العباد فرغ ربكم من العباد. يعني او من يتجنب النار علم يعني او من الجنه من النار وقد وقد كتب درجه على اسماء اهل الجنه باسماء ابراهيم واسماء, وأسماء ياتين ثم اجم العدد وايضا كتب اهل النار باسماء واسماء ابراهيم ثم اجم العدد لا زياده ولا نقصان لا زياده ولا نقصان لما رن الاستئذان ما عندكم حتى تستاذن قال الله تعالى عبدونا من دون الله ما منزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين ومن نصير قالوا عبدونا من دون الله هذا الخطاب عن أهل مكة الذين جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الغراء بيضاء لكنهم ودعاه بالله أثر أثروا الشرك بالله إذا يفعله على الشرك بالله وعبادة الأصنام من دون الله قال وعبدون من دون الله ما لم ننزل وهذا لم يفهم له هذه صفة كاشفة هذا كشف للحال وأن الحال هذا جهل سأسمحني يا تادي الأقار هذا جهل منك وجهل وجهل مركب أن تطلب مجلس الإن لأسيان بالتفسير والفقه والأصول وتقول مجل التحديث هذا مجلس الإجازة تأخذه وانت في بيتك أحد آخر يستهجر هذا المجلس ولم تستفيد منه شيء هذا جاهل منك هذا جاهل منك أصارة كم كم وكم أضاعوا الأعمار في مثل هذا وعزائج علماء حتى النجباء يعني قالوا, قالوا من, من هذا الغفل الذي يضيع عمره على أن يبحث عن إيجاج الثالي وإيجاج الثالي وإيجاج الثالي ثم أداك أجهل دين الله الذي دي يفعله هذا جاهل منك أصلاً أنا لا أقول تستقر الله لكن هو هي هذي الشيع القراءة وليتها قراءة حتى فيها ما فيها من تصريب علم الحديث ثم مع ذلك الإجازة ثم يقول عندي إجازات إجازة وانت ناء في بيتك وحظوظها اجعل أحد آخر إجازة يأتيك بها حتى على بواسطة ولا تضيّر علم أما علمت ما قاله الشفعي هذا جانب منك لمن تفعل هذا وهذه مشكلة كبيرة للطلب العلم هو أيضا بعدما يصل لأن يصدر العلم لا كيف كيف يضر ما انتهى به ما لا انتهى به هذا جه المركب قال الله اذا علت اعبدونا من دون الله ما ننجي به سلطانا وما ليس لهم به اي هنا, هنا هنا لا تفهم هذه المساله هذه الايه لا مفهومه لها لا يقال بان هناك من يعبد الله وعند له سلطان لا يقال ان هناك من يعبد الله ذلك في وعنده سلطان ما هو كانوا يقول والواقع يكشف بأن كل من عبد من دون الله جل فعلا أحد ليس له سلطان بذلك لأن الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده وأن الله جل فعلا يعني رزق العبادة وأشهر الرسل وأنزل الكتب وجعل المفرصة بين أهل الإيمان والكفران بسبب هذه قضية العلم قضية الكون الكبرى التوحيد بدون من دون الله ما لم ننج به وما ليس له به أمين وما من ظالمين من أنصر لا عليك لكن تنتبه انتبه بما ينفعك افضل لك الآن الان الان هذه المجالس يعني لو لو تسمع لبعض شيخنا من الرياض قال بهذا الكلام وقال يعني يكون غرا من يفعل ذلك يكون غرا من يفعل ذلك قال عبد الله من ذل الله إِنَّ نَنْنَزِلْ بِهِ سُلطَّانَهِ وَمَا ليس لَمُنْ بِهِ علمٍ وليس هناك ذا ما تعلمك الشرك بالله جدا فعله بل الشرك ظلم عظيم كما قال الظلات رفعله إن الشرك لظلم عظيم وما ليس لهم بيعلم وما للظالمين من نصر شبه وقالوا وما الظالمين من نصر وهذه أيضا فيها دلالة عقضية على المسألة المهمة ما هي؟ يعني اختام الآية فيها دلالة على مسألة عقضية مهمة ما هي؟ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به أي وما للظالمين من نصير الشفاعة تكون الى بشروط الى رضع ان شافها مشروع ولا هو الاذن للمشروع إلا ونعم النصيب جيد عمجة قالت ظلم اظن الظلم ومعبرحان قالت الشفاعة ايطا جاهد قالت ظلم اكبر وشب ممتازين جزاك من هي اجابات جهدة وكلها اجابات متنوعة وصحيحة لكن يمكن ان يلقاط باننا نريد المسألة على قدائي جدا بعد مسألة الشفاعة هي مسألة وما للظالمين فوسمهمهم من أشعة الناس ومن أعظم نتشركا بالظلم فهذا يدل لنا دلالة واضحة جدا على المسألة الحديثة المهمة وهي أنه السن والجماعة يفلقون بين الظلم ويقولون أن هناك ظلم أكبر وظلم أصغر ردا على الخوارج هذه مهمة هذه مسألة لا ترى لها من الآمية بمكان إذ الظلم ظلمان ظلم أكبر وظلم أصغر وهذا ظلم أصغر وهذا ظلم اكبر لانه لانه من الشرك من مكان قال عبدونا من دون الله الا الذين يسبقون يصرفون العبادات لغير الله ثلاثولات وكل عباده ثبت بالشرع بانها عباده صرف الا لا تعيد صرفا لغير ريشك صرف الا لا تعيد وصرفا لغير الله شرك وهذا الشرك ظلم كما قال الله تعالى الذين امنوا وما يسبق ايمانهم ظلم اولئك كلامهم الام وهم مبتدون ذلك القران وهم مبتدون وظن المقصود به وظن الاكبر هنا بدايه لما قالوا يا رسول الله ينار غضب الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس لكم ان الشركه لنظلمنا اضطر قال وَمَا الظالمين من نَصِيْسِ وَأَعْبُدُونَ الْمَنْدِينَ لَا إِمَالَ به نَزِلْ وهذا هو الحال أنهم لا سلطانة لهم ولا هيملهم وما ليس لهم بي عين ولدي أيضا في هذا دلالة واضحة جدا أن العبادة لله فالفعل لا تكون إلا على عدم العبادة لا تكون إلا على عدم مزداد المرء الجاهل بعبادته من ربه إلا بعدها ومزداد المرء العالم بعبادته من ربه إلا قربها <تصفيق> فميزان الأمر على العلم ميزان الأمر على العلم ولذلك قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إذا الله واستغفر ذنبك يعني صدر الباب بالعلم أولا قبل رابر فاعلم أنه لا إله إذا الله واستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات وأيضا سأل الله جلال فعلاقه قال قل هذه السبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني هذا الفوائز المثنبطة عدم مجادله اهل البدع عدم أهل البدع. في كل لوادم ما تعملون يأتون بهواء النفس ويتلعبون يمكن أن يبقى بشكر على الإنسان فيضيعه ذلك كان معاين أقول أما أم أنا فعرفت ديني فإن تغطأ أنت عن دينك عنهم في مكان غير هذا سعة علم الله سعة علم الله السفة الكشفة المفهومة سوف تكشيفها مفهومة لنعم نوفيها خيرا صدقا <تصفيق> طبعا عارف انا منازعنك في الامر وادعو الى ربي فرغم ان منازعها قد تعود على نفسها فكان يطبق ذلك هو طبعا هنا لابد ان ان اعرف الدباه وقال فانا منازعنك في الامر ومنازعنا مفعل يعني المساله فيها امران يعني يعني هو الآن ينازع من ينازعه ولحق ان اقول بانه قال ربك يعني منازع ادعو لربك لا لان المنازعه من الدعوه الى الله يلله جل في علاه فلا تضاد بينه فعدم الانتفاد عدم انتفاد هو يلتفت ليه والله جل لهم في علاه فانجادلهم في حاضر حاضر حاضر فهو ولا نريد ان ادل بان المنازعه هنا مفاعله والمعروفه بالمفاعله بين اثنين فانه ف فانه اذا شاء هذه الشبا ترد عليه وهذا لا يجعله يقت والحق ان كل منازعه قد يرتب لها مرض إن كانت مغايرة للطريق الذي يزيل فيه والمسألة دائرة على القلب المسألة دائرة على القلب ومن صدق الله صدق الله جل في أولا أليس الكتاب عند الله فوق العرش هو اللوح المحفوظ لا صبع لا يزا كذلك ولذلك لذلك عندنا كتابتان والكتابة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن الله لم خلق القلم أو خلق الله القلم او الحديث اول وما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما كان يوم القيامه هذا هذا هذا هذا الكتاب من القلم ايه بالله المحفوظ أما اما الكتابه التي فوق العرش هي الخاصه بقول الله جل وعلا رحمتي قال لك رحمتي غلبت غضبي او قال رحمتي سبقت غضبي ف فاذا اذا هذه كتاب اخرى غير لوح المحفوظ هذا كتاب فوق العرش ولكن الكتاب هذا هو لوح المحفوظ طيب الى الزق ما زلنا مع المضاربة والمضاربة